تعال والناس وحدتي أداء محمد فراج الأكلبي. تعال الناس وحدتي في غيابك اللي غيابك يستثير المدام. تعال في حالي وتلقى جوابك يلي سؤالك تهتوي هالمسامع تعالي يلي صرت أموت بعذابك بعدك وقربك مخلفات المرامع أموت بك لا والله لا حيابك والقرب عكس البعد والشوق جامع Yeah بعيد عنك لكن الشوق جابك وانا بوصلك كل لوقات طامع اخي البرقى الوصل ورجي سحابك وانت تعرف ماني باخي لي أنت انت الوحيدة اللي شموخي يهابك هذا اعترافي كان للصوت سامع كان للصوت انا رصيدك انا خانك حسابك ما بني وبينك تجوز المطامع مالك شريك في غيابك هلابك شوفك يسر ويستثير المدامع